ومما سمعته من الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وهي قصه طريفة مفيدة سمعتها منه في المدينة في مجلس خاص قال رحمه الله وكنا على سفرة طعام وكان فيها أنواع من الفواكه فقال رحمه الله لما جلسنا قال بدأت أنا وعدت من الزملاء الطلاب نقرأ على الشيخ رحمه الله على الشيخ ابن سعدي القواعد الفقهية لبلرجل يقول القواعد الفقهية لبلرجل فيها دقة وفيها شيء في بعض القواعد شيء من الغموض فتحتاج إلى صبر وإلى يقول فبدأ الطلاب يتركون الدرس لأن مع الأيام مدة طويلة يقول بدأ الطلاب يتركون الدرس واحدا تلو الاخر يقول من فضل الله علي ما صبر إلا أنا بقيت معه حتى أكملت الكتاب وحدي إلى أن انتهيت من الكتاب. يقول لما انهينا الكتاب من الغد لقيني الشيخ واخرج من جيبه تفاح او برتقاله يقول هذه اول مره في حياتي ارى التفاح لم اره قبل ذلك وهذا سبب القصه يعني بمناسبه الفواكه وال... يقول اول مره اراه قلت للشيخ ما هذا قال هذا تفاح فاكهة تؤكل قلت ما يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى قال لا هذه يعني أنت تقطعها وتأكلها يقول فذهبت بها إلى البيت وأولادي وأهلي أول مرة هي... الأهل أول مرة يرون التفاح فقالوا إيش هذا نطبخه ولا إيش نفعل به قلت لا هذه فاكهة الآن بس تأتون بالسكين وأنا واتو في يقول وجلس تقطع واقسم كل واحد عضير تطعم من ال... هذه على اثر ختمه لكتاب القواعد الفقهيه للبرهاني